وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَادٍ بَئِيْثٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَجَةً خَافِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, إلى يوم القيامة مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إن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 يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيُفر لنا وإي أتهم عرض مثله يأخذون ألم يؤخذ عليهم متى ق الكتب ألا يقولوا على الله إلا الحق ألا يقولوا على الله إلا الحق والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمتكون بالكتاب وأقوموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين